وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ أتي أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا تُشْرِكُونَ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ انذرو ان انذرو انه لا اله الا انا فاتقون خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما تشركون خلق إنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل اثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق لأنفس إن ربكم لرؤف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر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 أعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بيمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في أرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقي في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أَفَلَا تذكرون وَإِن تعدوا نِعْمَةَ الله لا تحصوها إِنَّ الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيء أو وهم يخلقون أموات غير أحيا وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون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 قد مكر الذين من قبلهم فَأَتَى الله بنيانهم من القواعد فَخَرَّ عليهم السقف من فوقهم واتيهم العذاب من حيث لا يشعرون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 الذين يتوفهم الملائكه ظالمين انفسهم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بل ان الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها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 الذين يتوفيهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك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 وقال الذين اشركوا لو شيء اللهم عبدنا من دونه من شيء إن نحن ولا أباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم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 ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إن إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنا ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا لجالا يوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر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 أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤف رحيم اولم تروا إلى ما خلق الله من شيء إن يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال إلى السجدة لله وهم داخلون وللله يسجدون ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يمرون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 وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثِي ظل وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يتوالي من القوم من سوء ما بشر به أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُرَابٍ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ لَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَاكِ يُؤَاخِرُهُمْ إلى أجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السنتهم الكذب ان لهم الحسن لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ نليم.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 أعناب تتخذون منه سكرا ولزقا حسنا إِنَّ في ذلك لَآيَةً لقوم يعقلون وأوحي ربك إِلَى النحل أَنِ اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون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 فما الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِرِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِن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 هل يستوي هو ومن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ ضراط مستقيم وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالرَّبُّ وَمَا أَمُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقَرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيء او وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون الم تروا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 انعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن اصوافها واوبالها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين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 وَإِذَا لِأَلَّذِينَ لأ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَاءُلَاءِ شُرَكَاءُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهُمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا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 وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بياناً لكل شيء إن وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والأسفل إحسان وإيتاء ذي القرب وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا أيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا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 وليبينن لكم يوم مَا ما كنتم فيه تختلفون ولو اللَّهُ الله لجعلكم وَاحِدَةً واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون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 إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولا الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او أنثى وهو مؤمن فلنحيينه نحيي أنه حياته طيبة ولا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إن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 وَإِذَا بدلنا آيَةً مكان آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مفتر بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 وَأُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ على قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هم الْخَاسِرُونَ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 ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طجبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون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 إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لينعمه اجتبيه وهديه إلى صراط مستقيم